لا تقيّم أثركم الله. سُبُع. هذا الله أكبر. الله.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 فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ كُلُّ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِنْ لَدَى إِبْرَاهِيمَ حَلِيفَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضَعَ الْنَّاسَ لَلَّذِي بِبَكَتَ مُبَارَكَ وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ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 ذلِكَ آيَاتُ اللهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا الله يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ الله, الله. سميع الله من حميدا ربنا Allah Allah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 لن يضركم الا اذى وان يقاتلوكم يولواكم الادبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذله اينما تذهبوا الا بحبل من الله الا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنه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 يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينحون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلون من خير فلن يكبوه والله عليم بالمتقين.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 كما <متل> ترِيح فيها أسرٌ أصابت حرث أو من ظلم أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تستحلوا بطانا من دونكم لا يحلونكم خبلا وَإِذُ مَا عَنِتَّ قَدْ بَدَتِ النَّقَاءُ مِنْ أَقْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ لَيَنَّ لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ أَأَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا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 وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ أَهْدَيْتُكُم مِّنْ أَهْلِكُم تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله الله سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله الله. <الله>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 غير المغبوب عليهم ولا الضالين أمين ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إتقول للمؤمنين ألي يكفئكم أي يوم تكم ربكم بتلاتة آلاف من الملائكة منزلين بل إن تصبر وتتق ويتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسويين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتضمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين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 وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ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 ولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنها خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسير في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين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 ولمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذينَ جاهدوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنونَ الْمَوْتِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوُوا فَقَدْ رَأيتمُوهُ وَأَنتم تَنظرونَ اللَّهُ, الله جميع الله لمن حمده ربنا <تصفيق>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 وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد تواب الدنيا نئته منها ومن يرد تواب الاخره نئته منها وسنجزي الشاكرين وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثير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 سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواه النار وبالسمث والظالمين ولقد صدقت الله عده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أردتم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 وَقَائِلَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْقُصُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يَخُونُ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ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 جميع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله. الله. that I don't believe.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 وَايرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَضَالِّينَ آمين يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا اخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا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 ثم تُوَفَّى كُلّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ الْطَّوَانَ اللَّهِ كَمَا بَابِسَ خَطِّ مِنَ اللَّهِ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 يَتَلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُمْزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةُ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَو لَمَّا أَصَابَتْكُم مُصِيبَةٌ قَد أَصَابَتُم مِثْلِهَا قُلْتُم أَنَّ هَذَا أُلْحِقُوا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ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 سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا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 الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسول من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قد أنتموه إن كنتم صادقين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 فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فات وما الحياة الدنيا إلا متاع أرود Allah, Allah.